إذ قالت الملائكة يَا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ إِنَّا يَكُونُ لَنَا وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسَّنَا بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ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 بَأَيِّتٍ مَرَعْ بِكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بإذن الله وَونَِّأكُ بِماَا تَأكُلونَ وَماَا تَدَّخِرونَ فيِي بُيوتِكُمْ إِ فيِي ذَِكَ ل آيَةَ لكُمْ إ كُنتُم مُؤمنِنين. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّنَ لَكُمْ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَأْتُوا اشتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما ترى فَاسْتَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ, واشهد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا فاكتبنا مع الشاهدين والمكر ومكر الله والله خير الماكرين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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُؤَيِّنُهُ عَلَيْكَ مِنَ ذِكْرِ الْحَكِيمِ اللَّهُ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَلَ نَدُ أَبنَا أَنا وَأَبنَا أَكُمْ وَنِسَأَناَا وَنِسَاءكُمْ وَأَمفُسَنَا وَأَمْفُسَنَا وَأَمفُسَكُمْ ثُمَّا نَبَتَهِفَنَجَعَل فَنَجَعَ الْعَنَّةَ اللَّ ان هذا له القصص الحق وما من الهه الا الله وما من الهه الا الله وان الله له والعزيز الحكيم فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ثبت تعالوا تعالوا الى كلمه سعاء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ان لا نعبد الا الله ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا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 وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَاجَجَةٌ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُ حجونَ فيِي مَالَ سَلَكُمْ بِهِ عبْ وَووهُ يَلَم وَأَتُمْ لا تَلَون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 وہد نبیوین آمو واحولیم او سی باہ ملدی نو وحب نبیوین آمواحولیمین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 يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وطال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أوتي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 يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِدِينٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيْنِ سَبِيلٌ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى مَنْ أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين فإن الله يحب المتقين إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي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 وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم, وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً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 ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُونَهُ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 سيقون افى غير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه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 فلن يقبل منه وهو في الآخرة من